وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلِكَ فَلْيَنظُرِ الْقَوْمُ كَيْفَ كَانُوا وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَظَنُّوا إِذْهَبَ إذ مُغَاضِبًا فَظَنّ أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الْكَافِرِينَ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 وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لا يَرْضِعُونَ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ وَقَدْ تَرَبَّلَ وَعْدُ فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين كُم وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ أَنْكُمْ لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لَهُم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت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 وَلَ قَدَكَتَبَنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعِ الذِكْرِ أن الأرضََّرِثُهَا عبادَ الصَّالِحون إِ فِي هذاَا لَ بَل غَِّقَوْمٍ عَابِدين وَمَا أَسَلناكَ إِلَّا رَحمَتَ للِعَمين إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون أئن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم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 وَرَبّ نَ الرَّح مَانُ للِمُسْتَعاان عَ مَا تَصفون